بسم الله الرحمن الرحيم ومن صابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ويدفعوا قالوا لو نعلموا قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ نقرب منهم هُمْ يَرْتَلُونَ الْكُفْرَ وَمَعِذَنَّ قُرَبٌ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانُنَا قَاعَدُوا وَلَمْ يُطَاعُوا مَا قَتَلُوهُمْ قل فدروا على أنفسكم الموت إن كنتم إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يمات بل أحيا, بل أحيا بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا, ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد مِن بعد ما صابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر نظيم الذين قال لهم الناس لَنَسَ قَد جَمَعُوا لَكُمْ فَخَشَهُمْ فَخَشَاهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ اتسابوا رضوان الله والله ذو الفضل الوهاب انما ذلك الشيطان يخوف ووريا فلا تخافوهم وخافوني إن, ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم